بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من النساء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 لا ديوا ثلاثه الا هو ورابعهم ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا ابنا من ذلك ولا اكثر الا هو وما هم اينما كانوا ولا اكثر معهم اينما كانوا ثم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 وَيَتَنَا جَوْونَ بِالْإِثْنِ وَلُودُانِ وَمَعْصَةِوصُول وَإذَا جَ أُْكَ خَييَو وَإذَا جَ أُْكَ خَييَكَ بِمادًا يُخَيكَ بِهِ الَّم وَيَخُولونَ فِي أَمُسِهِم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 لا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مَن نَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ جضا فم شَيئًا إِلَّا بإِذْنِ الل وَوعلَى اللهَّ, الله فَلْيتَ وَكلِمُؤمنون ي أَنهََّينَ آمَم إذَا قِيلَ لَكُم تَفَسَّح فيِي المَجَالِسِ فَفْسَح يَفْسَح اللههُ لَكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَالشُّزُّ يَرْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نِدَائِكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا قُرْبَانًا فَصَدَقَاتٍ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 نَتَم فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يخاف ال وَررسُول لائِكَ في الأذَّين كَتَبَ اللهَّهُ لأَغْلبًا أَنا وَرسُول إِ إن اللهَّ فَو النزز لا تَجد قَومَي يؤمنِونَ بالِل واليَومِآخِ وَ من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح نور